عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فَمَا آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ تَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتُمْ وَنْهَوْا عَنْكُمْ الْعِزَّ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جميل وَدَنَزَّلَ عَلَكُم فيِيكِتابِ أَن إذَا سَمِرعتُم آياتةِلهِ يُكفَروا بِهَا وَقَدَنَ الزَّل عَلَكُم فيِيكِتَابِ أَن إذَا سَمِرعْتُم آياتَّهِ بِهَا وَيُسْتَهزَأُ بِهَا فَلَا تَقُردُومَ لا تقعوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذي بكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم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 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يرام وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصروا بالله وأخلصوا دينهم لله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 لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً إن تبدوا خيراً أو تخفوا أو تعفوا قادرا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ويريد مَن ذاركَ سَبِيلًا أولئك هم الكافرون حقا وأعدت للنار الكافرين عذابًا مهينًا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكانهم